والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضيعوا للذين استتبعوه لا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين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 رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن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 ما يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر بهم مؤمنون فاليوم لديهم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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ عشر كان عشر كيبوغولي يتوضبات من يرسنادو وحونا كميدي هاي عشر الذي ينوصوا هذي كونا سابسنا التفسير كقرآن كالكريم Taviii yalla vaatana yadodbuna kakouma Ayyad aafari yalla vaatana adbuka bilhavaniyaa Min Suraa Min Suraa Nafsiaa Islaa Suraa 7-100 Asir مرك واحدة الموضوع سيدا يولد عي، توريت على الميسا يكاليسا، عشر كيهورة، وحين خشى من الشركة حيدا عن، إنه عي له هجره، وضد سمينا غير الله مع الله عودا حق أبوك كأنا وح كسينا وعا اي خد اي قو الشريقي للملايق بولنقون كرايا نبيال بولنقون كرايا أوليون نقون ايا الصالحين بولنقون ايا تعميدات بولنقون ايا أجرام سماوية ضياء الحديق اي غير الله اي قو الشريقي لك افرتهم بي يا إنا إسراء الله محين يهين القرقار ويهين يا أخياء القيسية يا أبو يا إنا يهين أفرت أيها الله صوق فسعين أفرت مذنئنا ينفرنا وعلى عدئين تبا لحفق الشفاعة هذا هذا آيات هذا هذا ما يقول ما يقول هذا إنه وده كريم دواته وما كيهير جرس الله يابانه ما كذب شاب يوم هذا جوك سهانونين أيوب أبو البشر آدم عليه السلام تكلم إلى أهلنا هذا أبو البشر وخلق كان له بيده إلى دعنتي سوق أبوه وأسجد لك ملائكته ملاكتي سقيم جبنة بوكوس يدسي أي فالي أنه وقع لا ترى ما نعنو فيه لقد كان كجير نمو جيد جميع قدم كل كاسو يرادا نفسي نفسي نفسي حضو الله بابا نوح اتقى نوح بابا مركا لو اتقى أنت أبو البشر الثاني وسمك الله عبدا شكورا ألا ترى ما نعنو فيه قم فاشفع لنا عند ربك يعني قل يا بابا نفسي نفسي نفسي ابلاهيم اتقى موسى اتقى إيساو تقى إلى محمد الله يمال مالك عسى شفاعة بالله من عسى. كل كاسى أمده دم شفاعة ذينا وبهانتا فوتنا له هيا قيت جواب إذا مالك يتمع ذو شفاعة ذينا حتى إذا فزي عن قلوبهم ايام مالك هو أحد اللي جواب مال. قالوا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أشركوا الأعيات كاسى عشر كان دلة توحيد سببه صعداء من دلة توحيد أيها قال تعالى خبوح يرقل أيها الرسول الكريم خسورك شرفت لوحة من أحد واكما يرزقكم إذن عنتصية من السماوات الرجال بالمطر والأرض الرجال بالنبات كان بوثن عنتك كان بل سؤاشه ويدي مركا جوابا جوابنا الله المجلس وإلى الآن وحل أرنك لربك هنا نياج أما وحق قلتك وحقاك هنا في سورة الواقعة أياه دلو وويل لو تجدون أفرأيتم الماء الذي تشعبه وأنتم أنزلتموه من المزني، أم نحن المجن هبيه أما مدى قلتك أفرائط ما تحرسوا أأنتم تزرعون أو أمنعوا زارعون حدت قد لازل حبضينا كثورتان أغنأ جوجا لزل أكتنا كلنا فتان ما ألقى متنبل حبضي ملك قد جلزير الدلاشة أغنأ جوجا لزل عمل خاص إصلاح ما لكن يا دليلي وجيت كذي جاي جيت هنا صبور صبول كينا ميراكسو بيي ما تعرضون انتم تزرعونه جيد فالي قما دليي دي يا رب كاكينا قول ريالكن عندكا كينا هو توامك اللي يتطلب الله جوابك يا ملك جواب إلهك ربك كن كن عنده كك حق مركوسيد او عدي هي قم كا دي سي دبا لوجا جيت قاثو حقنا ملحا لوجا بشاكو اما وا بابا يا معنويات سعد منى هذيك الاجتماع الكرائيه صلته فير معان خلت كي انا وإن غرتو و ان وياكم على فيكن او في ظلال المبد حيسكنو غدي هذيك هباضني اف كن شروطها كسالين أما أنك أما هذين كان لبدا أنه قلوهم بأهو ودقوا من أيسا أما اللمسا ورمعانه تلاطفا أيها اللي يريد دبنه أفلك لأسكارتو أيها كدها نيسا أسلوب تشكيك باللي اللي يريد وإلا حقيقة ذو إسكار الداخل لأهو بادني كسوغن نبي قاعدين ترمو أيسا الرعادي بأن هنون كسوغن والوحاتر هذا الرسول الله منحده أكوما يرزقكم من الحنتصية من السماوات إلى الريال والارض دول ريال قل وحاتر الله اللهم عبدت عدا اي يرزقنا من السماوات والارض لسائر يوم بعندنا نسيا وان انك مؤمنينت او اياكم عند الغراد مدمبا على هدن هنن توسنكم كي كسغن نديه انت روميسا هنن كسغن في ظلال باذني ما قد هدلاد كسغن وإلا لا ورك اللومعاني والله علم خاص جيه خاصك واصبع قفك اللقاسية او في ضلال بارد من اليدكسوغن مضين عدو ولمعنى هى بصعودة حتى انه قفزانه هى ان لقفك انك وحيد كويدين مايو سيدان انه قفك انه احنا لقف ويدينه كله حاطر الرسول قال لا تسألون ايها الكفار قال اللقين ويدين ما دونه اما اوحي حقي سمعبا اللقين كويدين مايو اجرمنا انك مسلمين تانو كدام بابني ولا نسأل أننا مسلمين تأنا نلاقي ما دين مايو أما الحجي وإحنا لاقي دين مايو تعملوا دينك أصلا كل قل وحات الرسول الله يجمع وحا كل من دونه بيننا أننا مؤمنين تأ إيدنك قال إذا خذنا خذ بقينا وإذا أبوري في قيامه إنه كل من دونه حذيلنا كل مهما أقدم به ثم كل أنك كرجال يفتحوا أبا كلا بحندونا بيننا إنك بحدي نصان ليس ليسا مها بالحق عبالت بانا لغو كلا بحنا أنك جنان لغو أرورنا سايله بان فمين رعنا إذن عذابا لغو أرورنا سربي باد باني سين وديدين حقا سانا لغو بحنا وهو أبا الفتاح أبا كلا بحنا وأنك اعتراب بذن أبا حد بذن أيهم دقبنا كلا هذا جنايا؟ العليم الله قوم بنا وعك غسوما يا أن لك وعدي معك من الدبلو دبو مدين بالملقبة من توحد الله بارايا الله وخبرايا مل وحسن وجهين مل العليم والله قوم بنا تبوي حبك لا جرايا كل واحد هذا جار أروني واحد يتوسّل الذين وحات الحق ما ليش به ذل وعد الى هذه الشيسانة يقول لهذا جنيسان الحق تبنى به بالله الى وعد هذه الشيسانة انكى في عبادته وفي رغوبيته وفي توحيده أن ألكوا عليه الشيسان شركاء يقول الله وحلو ذاقى بل تصير وعتر حين, حين بين Asunhan bajnokon ajan, egiraham samaa uja bajnokon ajan, unmehän ujien bajnokon ajan, o sali ujien, sida malajk jo kali, ne ja jo sali ujien jo kali, angaan ujien, ellu gunna vaj, ajajin no kondonan, ulkaza rebbiiri يا الله معبود عقاه العزيز والله ككادر العقيم والمامل ونكسر كنت سيقول لهم وانيسى كلمة معبود عقاه كلمة عزيزهم في سكادر صدوني يغلب ولا يغالب أني سأكتعي كريم العقيم والمامل ونكسر في تدبيره وفي سنعه وفي أحكامه وفي أقواله ان تبع لكم حكم بضن قصة الله كافة سوقفنا أمامونو قل وحاطر هذا الرسول الله لا تسألون الذين ويدين ما يقاري أما كي عقلوا الذين كويدين ما يو أنه أجربنا أنك مسلم كأكددا كددا ولا نسألوا أنك مسلم كأنك ويدين ما يو أما وحنا ويدين ما يو. تعملون قولي فعله حماط فميسان قل الرسول الله يجمع وحا كل من دونة. بيننا النقية إذن كاللحدين شبنا الليه إنوذ لها أيها قيام مدين وكل من دونا ثم كالجالب يفتح إيبا كالب بيننا دونا بيننا إنكاللحدين بالحق الرون عد أيكو كالب حين دونا وهو إيبا الفتح ألا كالب حين بذن العليم أقوم بذون كل وحاتر هذا الرسول أروني قال بليتوسية الذين وحي إتوصية قالت حقتم هلاشيسين جيب الله عباد هلاشيسين الحقي سيقق يبقاليسين سورتاء يبقوا وحللوا ذات زيايا بل هو إتوصية كلا شريف مجلو بل إنه شريف جرو وركد غير هو إبا كاليبي أي الله معبود حقه قرأ أحد يقول عبود كاليبي با أحد كان معبود بالحق مجلو حتى عبادك رجل تباطل وصدق الله في قوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وعن الله ينجي الملك وماذا سيدان باضوف صدي وأن يركضون تندي الذي يسكعد وإلا الله أحلى قرب لك الله مالقة وإنك سوهر مملوقة الله وحكا صهاره مخلوغة ألا عزيزة وحكا صهاره ضحيفة ألا كريمة وحكا صهاره محضاعين انتعنا الله وصدق الله إذ يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيف وكارمت على فهم ومدينة اللقاء ومدينة اللقاء ومدينة اللقاء يتكوه ليكيث إيه اللقاء المروى لكي يدكي إلا بل هو الله كلا مجر شريف بل إلو شريف جلده هو إبكالي أيها الله معبود حقا العزيز ألقوا بني مبادان وشرف الله الحكيم ألما أمول وننسلوا مرتلوا هذا مركب حقوقي ليتوحيك الله عدهي أيها الرسول كمهمة لسلة أبسية قال تعالى إلا أوحي يوم أرسلناك أيها الرسول الكريم أبنها يكون ما أنه درن إلا كافة رمانها أنه للناس در اور دن وهذا تشريف له صلى الله عليه وسلم يابا رسل شيخ الرئيس ندلاركه ورلو ولقد ارسل نوح الى قومه وإلى عاد اخاهم هودا وإلى ثمود اخاهم صالحا وإلى مدين اخاهم شعيبا ولقد أرسلنا موسى إلى قومه ساسي سو النبي والبوا يسعى إلا كافة للناس عرب إيا عجل عدان إيا مذو جرير إيا الجراء بشر إذا يلقيس أولنا يا أذيقى اللغودرين مهمد نوام معي بشرين أذيقوا بشارين لمن آمن حق إن تروم إيسا بالجنة والمغفرة بذوق بشارين إيسا والنذيرا أذيقى أي لمن كفر إن تحق ديدي بالنار والعذاب بجد جلسا في مدينة واطم لكن مع ذلك ولكن أكثر الناس اللي يعلموه تدكي انتسي بلنبان إلى الآن لا عن رسولي رسول نعوه سأساولي حقا اللي اقتولوها إن يربا إله رميس الرعضي وما أرسلناك الرسول الله كما ندر إلا كافة دمانهان بأن نكودرني للناس الدب إذن بشيرًا اذ جاء ببشائر إن حق رميسه جنية دنبله والنزير اذ جاء وجايه انت حق بين شيء عذاب غديا ولكن أكثر الناس حسيه شيء ددك ان توده لا يعلمون حقيقتها الى الان ويقولون شي ذا مره لوو شيغنا او قيامتي يو يضحاي لا شيغو يقولون جالدو waxaa ay oran متى قورما ايه هذا الوعد يبقى هم بعث باجره وعلي صبحين ايه جزاجرية سبال مرن محاسبه جرته جميع ماربه جرته ادلاوه حداتي محمد ينتي الروميزي قرمون نقنا يا نوشيك مددهذا ان كنتم هداتين صادقينك وكروسيك في قولكم هذا وركنا هدو غنياي مدد أين يدهتون عن جوابته وأتنا قل وحاثر هذا الرسول الله لكم وحاثر له ميعاد يوم مال باللنكات مال باللنكات مال باللنكات باللنكات إذا لا تستغخرون بمغدع كريم عنهم ميعاد ساعة وحير ولا تستخدمون هذا العثور ثان إذا مري كريم أن نحديسه أياد اللي فيه مالين تجيبونه نقصونه، أديك طلبك هنا، أتقيام ما ذي طلبنا إيشان، يا استعجال هنا، أديك درسنا إيشان، متنا حد دونا إيش على ما أركو، خروي بلال صلا مالين ك، بلال مالنكا كوي ما أنا يا، وحدة دونا مالين كأمرك اللي جارنا، أياد كصوص ما ذا نكذا كدون، ويقولون قالوا حد دونا متى قار مايو؟ هذا الوعد يباوهان لشيغة هاندونا إن كنتم الداتين تدكي نشيغة يباوهان صادقينك وكرون شيغة يوعدك تداتين شيغة قارتوه هاندونا أطلو حاطر هذا الرسول الله لكم وحد يدهين قالوا إذنك وبشرك انتسي كلمة اللميدة من عاد يوم مال بلا كاد إذا لا تستأخرون كدب دعي كارين انهو اي ساعه حدس ظلنك ساعه غير بين ذبغه ذي كريم ولا تستخدمون عنه ساعة ساعة انك زهر مري كريم ميزان مالين تي با امام دونته كل ما مالين تي لا غار و الله دحي واكن دكي اولو قيبوغ وقال له ارتي تاغن عمر كان لباي عاصيان كو قيبس مايا قلو وا كنا يسألون راعيه وكان جيكا أي قلنا وددوا إليه إلى السحرير سنة أي على ربع قل إياه قب قب قلنا واحد هو قامينا قلنا واحد هو قامينا يو لبادي بالوكل ربع إياه قب لبادي بالمركز على هرش اللوج مرمايا وحكني دونارك على تعالى خب وحير وقال الذين ولح وحائك وأضل كفروا حقاً دينيي لم من الروميين ماينوا بهذا القرآن قران كانوا كن الروميين ماينوا ولا بالذي كر الروميين ماينوا بين يديه قران كورئي مقرت مشرك مكحوه قالذي ما كنت جنيد قريش أي هذا الكذيبو مركي خارج النبي هو صابعي دعوتي عصبيت الله شجاي وهي ذموع النكوح و Guantanamo لك هي الدين هي خوره، بل يهودي توراد واحد شاگان بان وقوله، نساري ينجيل واحد شاگان بان وقوله، نساري يا مركي لاوتة جي يهود، توراد ينجيل لباعرينه، حقيقة واحد ناقصه إن نعمان لي كتاب كيسه إلا ما دي با إختلفه، كل كهاداي توراد ننام محمد اقنصتوش هكتاي، نجيلنا لغو شاگاي، أفي نبيه سلاجعيه. القارة اسمه مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ما الله جاهر إنجيل أنت لو كعك بعد لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه طيب التوراة دي لمحمد لما عمت القرآن كان يسرا بلغوا سودجيه أنو القرآن ده توريد إنجيلنا مرحبنا مالك أو مالك السحر كأوكآن أن في أول سورة البقرة ولما جاءهم خصول من عند الله مصدق لما معهم نبدى فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تدلوا السياطين إذن تورادينا مرحبنا إنجيلنا مرحبنا قرآننا مرحبنا سحر إيا فل إيا سيدان ولكبار النو قال لك سوجري يوم وقال الذين يحيون ويقعدوا كفروا حق بيني لنؤمن حرف استقبال ونفي لمالة بهذا القرآن القرآن كان هو الاقوى امان حمينا الله مال كان من حميني ولا بالذي بان من حميني بين يديك وريه قرانك من الكتب السماويه جميعها تورات مرربن انجيل مرربن زبور مرربن صوف ابراهيم وصحوظ موسى مرم له كتاب جديه مرم له سحر ايا فل ايا الباب ايا وحسر نو سيدان ممانكي واضل الله ارتاق ناره وصاين شهين اقوم يقوم قيبسا ولو الله واركلاعي اذ قرر تابو كوان انت كتبه من ديدي اي موقفون كوان الله تبايه حقاي تبايه ربه حبي تبايه. او بعضهم غار كودون تيوان الى بعض قبتي ايونا قيسو عالقول اره هذا الكوامح يقولوا الذين كووا وحيرا ذا اصطلعفون لكم ما يسي قد للذين كووا اشتكبروا اسويني سي قبتي لولا انتم لكم مؤمنين انك براشا ليهان اسكاحي الهان خمينهان وحن نوري رنائي انكو ديانين اندلسو حنيني ان نبي الدين يا دعانا لحقري واذا انكم قبتنا من حضاكر عايزين كذب ادينكم خربوا كلكم كو سيده لو اشتكي يا الله ورج يا لتويا تندغي لدول شارق في يا نرك قال الذين اردان الذي جلس رئيس وينه يا ارادين للذين تكو ارادين استن افوا دينكم لو سحريري انا ان ددناكم إذن كأوذني عن الهدى هلون ما نذن كرغني بعد إرجاءكم الدين محمدية القرآن في إذن ما تلك القلال عن إذن ديذني مياه بل إذن ما نذيذن كنتم مجرمين نفتنا قلداً بياضينا حقان فيك دينيوان سمعتكم إستمرت خيار كنان مقدبة سعوتين إله السالة تابين والسهولة كي سنعلي قل عاد واصعونيس ما مقضنا ثاني إسودها جافعين؟ أننا أننا أضياء شيئا قبتا بقراطية الصلاةين خلفيالك يا شيخي ما سدبناكم إذنك أوذني عن الهدى هنونك حقيتا أننا ما إذن كربنا بعد إذن جاءكم خدوا هنونك إذن يميد ونعم محمدنا يميد قرآننا يميد إذنك أوذين بل إنان أوذني داك كنتم أذنك نفتينا مجرمين عقلنا وأقبتا خيارنا وأرى أنا كما يرين سوني، إذا ما رأيتم كعبني، من يدين كهارني. حاقص أرنكو أنا وركم مر لفات. قلتي وقال الذين وحدها إلى ذي أستبرفوا لقوم للذين دتك استكبروا سوينا يل. وحلفوا إلى ذي. وارنتنا ما إذا أنكرائهم أو إذا ما يبغوا يحب وعازجيتين. حجر إي إيش رجول ما مول جرتينه. هذي اليوم مالي أيضاً كهينين أيضاً كحرقين أدمى عرساتن بين نووسك أيضاً أننا نجدن بئية إلى أنتوا وحى وقال الذين كفروا للذين آمنوا بل انت قالوا من أنتوا ذكّاروا ذي ميمو من أنتوا قالتو في صنايا يتبعوا سبيلنا والمحمل خطاياك تفكني النردت قابزوني أننا قد شاور فينا فركني كذولا أنك عجل الموتنين وأنك قاتل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أريقا ضعينية وضعا أنك صبع حيثي كانا محاة قوانيسي ونحمل خطاياكم كففيالك إن كل أنك أولياء الغابة وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لك آذبون ولن يحملون أثغالهم وأثغالا مع أثغالهم ولن يسألون يوم القيامة أولياء تنوت الله ولا يسألون يوم الغيام أما كانوا يفترض تكوى كان يفخور يكاد عليه مركوى إيرادين بال مكرون ليلي حبيب كعكرت نجوس ما ينجز وحبيب ولبيت الله شرو يا بين يا خراف الله يشجعيا يجوز عبلا ما ليكوي إلا يا إلى هنا أن نكفر نق مركض النفر يسينه ونجعل أن نهي لله يأبه. أنت أنت وحلمت فنانت وقبت يسينه مركض وحيه بل مدن نو سمرين يسينه الله إذا المعشان اللمرة إذا ورقنا نجيره مركض النباب يسينه ورقنا وعدا دي نارتين واطنين خبنا وعاكا سبحانه عز وجل الله تعالى تقيا وعا صره وحي اللفظ قراء وقصدان أن دام شاء الله يتو لما قرأت أي حاول هذا بارك أبو قريش وصديو صحن أي ملاك في زمني الأمرة سلسلة قرأت اللي جليا كما هو ليش غير مركور كركل لو جينا نعشان لقونت أي كيرك بعد عمل لو حرايا نبشر قد جعلنا اللي جبينا إربينا كذاك اللو قبنا لو هي دي ما اللقى اللامي كذاك اللو قب سلبه دبقوت كامي إنسان لو حقوك اللابين أغلالك واساس تعمل يا إنتكوتي يا قرب إيه عربي يا قداد كفورة أغلالكي إيه عكو ربي إيه قرتي لايسكو حراب ساسا مووفا لكو قلت اللي مووفاين قلت اللي اسكوتي هو هم بلالاقان لمره قلتها سبعين ألف تدباتنكم يوم ملكا قعنتنكم قبنا تدباتنكم قعنتنكم قبنا بقلي أفرتنكم مروسان ليس سان الله قد غض الله هذيه ودعنا وحيه الله الأغلى لحركه فيعنا قيل كون كويلو قونتوه كفروا الحق ببينيه فصويرتاس أرق ياب كيبه وقرانك كو صويري كل كاسيد الله قو بيستي الله قو باشده أرق مركي ساس ليه له إلهي حال يجزونه إلا ما كانوا يعملوا صوحي قلب سدان ما توابانكو دي وفور الله قو شبه ما صو الله وين هو واحد كار راعي لقاموه سو غير الله كار اللجامواي سان سوسيدو كوفي عنيد ما نعم هل يجوزنا من لا يزال مريم مشتركين ده إلا ما شيء معه عن وعكة أي كانوا أهان جيران يعملون كوسا نيو قران كاسينو حكم كسام وياي سوا حلا وياه وين واحد كان والله الله أنا وادوميش وحظتك مركز دور اللهم دع في لاياي شيء نور حكم شيء أمن قران المغذية في أفياذ الله مك عابدين بجودة إردا في نخلة، شد إبليس أوكره، شد القرآن أوكره، أفياذ الله وإلا سمجريمين توافق، وعدم بجواهين يستح، إربا يرسل يديلا دي بهذا القرآن، قرآن كانكم مجرنا وركي سوي، ولا بالله يكتوبر ماين ماينه بين يديه قران كوريزاي، ولو هذا درك العين. إذ قر هذا ذرك لهاي أظالمونك هو قردر صدي موقفون عند ربهم أي تبيهين وركانه لا هدى ذندها صاري لهاي لا رأيت أمرا عجيبا أثن يا ابنك يعني ذندها كل فن لهاي أنا مال إنتهي دك دك أيها قر مرحايا ولو ترى هدى ذي جيد لهاي إذ قر تأظالمون مشركين تي تربي أسري لهاي موقفون لا تبي عند ربهم سبيقو ذا كيشالا تشوي بعضهم قاركو قنتي إلى بعض قفتي القول هذا ويقولوا ايدي دون الذين قنت استلفوا للسحار سباي قنت دي ولا دافيه عقلي مس قاعدينا ولا غان دوساي قرال لغا شوي استخدامي يا انا جنكو القارنه ما وانيس اسلامت استل عفقة بان حقت قارك، أديك المريد أتى الشقة، الشيخ هذا، سيد الميد كلوك قد يأكله أنا ما أخذه، فكن عنده كل ميد، عنده مغاسل يقلمه كيف يشاء وهو يطاوعه من قال لشيخه لماذا لا يقبل الحمد؟ عنده عط ولا بد كاسر نعمد، أرينك لا يقبل الحمد ولنبيه، استل عفقة بان عقله ليزيقوا ما يذو odob khillaxad odusni geliska gumaysto oo qofkan lugu arwarto oo dhaqaale iska gumaysto labadii shilnayn maddu socda lahaad annu fududiga lo maray labadii shilnayn lahaad istilaaf kubada ha gaad qara oo asaad jamdiya oo asaabashariya oo asa isamiyya soo lugu sameeymo amarkii ilaahu wa aawud qofka wax la siinayo oo qofka jilcannu qodo ka wax qofka ladan noqdo صدقة الملكين لو واجبنا لهم فإنما طاروك لذلك فاعلمهم أن الله وجب إفتاء عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترج على فقراء مثلا فرنبوض قبر مال ربما ألف قبر كان لديه سواه وضبعين جعلنا والله على بشر نفدي على قلم انتو حان الوار يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلين والدي والأقربين واليتامة والمساكين تتكيوا حلسين لها بالنحولاية استلعافوا عقلي واحد لك قاتل لقالهين ولا لك قاتل جسمه دين هو الابدئي يقول الذين وحيده دونان استضغفوا اللقوميسي للذين وحيده دونان استكبروا اسويني ايه قولنا ملا ايه اللي اسويني سينا ايه اوسيكا اللي اسكاليقا لولا أنتم هديران كوينان وأوينها لكننا لكنا أنكم مؤمن مؤمنين على قوى الرمية فأنه هلا هين كوينوا قال الذين وحيوا وحي عيادان وحي السكبر أسوأ ليسية للذين الدد وصدفوا الله سحرير سلي أنه أنكم سجدناكم إذن كرابني عن الهدى هننعجسم الله إذن كرابني بعد إذ جاءكم هننكادوا إذنه مثل بل إذن كما نرهب ايه كنتم اذيك اوحاها اذن مجرمين اكوادا بيه وقال الذين اوحيوا ايكوا الله وصلفوا الله سحر يرسلي للذين دادك استقبروا سوى اليسية بل مكرو الليلي حكار هباليدي الهبانكي نووشكي انجرتين اليه والنهار المالكي ادع مرورنا مركاتنا فريسين ان نكفرات بالله خدقين انو كاقفرنو اوان نجعل انو له اله أن دادا لم نديال بأرب الله ملا واصروا وحي لا بدكوا قصدا إن دم تشرعيته لما قرتهاي خاول عذاب عذاب كأركان وجعلنا وحنا يلا الأغلاة حركوا في عنا الذين كون اللي قنتوا ذا كفروا حق قبل يجي هل من الأذى المريج إلا ما كي ما هن وحكله أيكروا يبغى هنجرا يعملون خوسم يوم وما أرتم في قري. تنوى تصليه سنة الله في خلقه سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لقد قمت بتصليه وماذاك وماذاك في هذه المقالة لقد قمت بتصليه ايه رب والي رسول دري جري دقمنا او دري جري رسول شاس مركي دقم دي تغان تعوذي حق اللباهيو وعا رسول شكوري من جري دادك اللضان اما دادك الليهت حق مدلعي ووضان حقنا اول وقبل كل شيء يغوه كرصوره اياه وعربي له اياه لا تظلمون ولا تظلمون استقلاله الاستفزاز قفتان الله حقيرو اولا قوة جوقشه ده حقه مؤقل اذا ان قراضه دادتك اون جيرتي ام مصقح دي مالك باعيستي امت ده مرستي اياه والي قد لدك الا انتحق قال تعالى فدوح ايوه ما ارسلنا والي قنا نماء من رسول دير أمان دير إلا حدا ديرني قال مترفوها تجمل كوي أقول لنا أما مناسبتي جنبركي يا ماملكي سياسة يعين أما مالكيا دغاليه يعين مدحني يا مصبي يا مكة يعين كوا لذا أيار رسوس كور يمد إلا عن إن بولدا أنا لقط عذر حق أيه الريمينا يا كوا نوسي لنا يا وعند أبي الدنيا كعندكوا يا بلغه بلبل دينايا ان بما ارشد لي كافروا يغا رسول الله ده قال مايا سيدول ميغايا اي دي وين دابيو ده وين اكو هيا اي دنيا هي قاده مترفوها مترف القرية قريه قريه كو ده لون نحميي معال لون نحميي والمال والعقل والرياسة اي هو اورنجيرين ان انك ودياشه إما هو وحا أرسلتم لأي ذن الله ديري فصولي به حق كافرون الدين حجمرك وحيك اللي قال هذا الرسول دعوة دينة الله الرجاية يمدد يده يمدنا ودني ما نقول بكا عيانا بكا لدانا وقالوا وحيرا نحن أنك أي أكثر بضل أموالا حولية وولادا عرور لبضل سيقول بكا عنا أنك بكا لقد هذا هو خيطاء وحبوذن وركاغي ياكو جيرا وما نحن بمعذبين يدونك اللي سكرتو يا رب أنك تضل عذابه والناره منهم وحالوك الجواب يهانتدا قفتان هديهانتلا سيئو كان الله فرمضو بيئو كاس انتدا سيئي إلا إن جعليه ايماها كان لفرمضو بيئو إلا نعيماها ارتلاعه واختباره قف تضي يدنيا الليه بي وحل كلا يغيق أن يشكر أم يضغى ويغفر كل فلمد وغيق وحل يمتحانه وحل كلا يغيق أن يجزع ويسخط إنه أرقى قحو عرضه مركة نواة اختبار فضاء الله كما تسيسه والربي ولا غضب الله كما تسيسه قفك أن فلمد وانددي يجمي إلى إنه عيكو قال تعالى فبوه يرقل واترى رسول صوبنا من ربي عنى للرب يفسط الرزقة عنده في ذي لمن بوه في ذي يشاؤ دONO يبتلى أنجرب ويقدروا لما يشاؤ قدرك عيريا للرب امتحان ولكن أكثر الناس دكانتي لا يعلمون ماذا انوهم امتحانيا وما أموالكم خرعة شيء وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَرُوتِينَا بِاللَّةِ تِمَاهَا تقربكم إِذِينَ دَوَيْسَةً عندنا نقائب با أكثر نظر زلفة دوية وأولاده أو أموال حتى الله إليهما سعودوا يأرضنا محلوه سعودوا هذا الإيمان صحيح والعمل صالح إلا من ما ماهان أمن حقر نميل وعمل عمل فريق صالحا عمل صوبر فولائك كوا إما في عمل كسوبن سميثي رحم إليه جزاءه في لبلب امرينتي بما كي سببتي اي عمل صميه إما كي عملك سوبانا وهم في العمل كسوبنا رحم إياك في الغرفات قال القر قدوه أي آمنون جئني إياك وهو حنون يا أنت فوق بذاي أما هو نرجاه إيدنت لا تعلمايا إحق إنه باهيتك لكارثية ديدا أما دعاية دي كفرايا، أما دقال كقاداية يا. يا ربنا كوان محاطق تركشي فرتاق الدين تادا والذين وحى يشعون أردى يوشقين في آياتنا في ابطال آياتنا آيات كان سودة جيئنا الباب إياه وحنجرين نكون بدلا إياه ومعاجزين أنه يا الله هانا بنجر إياه وقدري أنه يا وحكا قطبا كريم ام عين كريم. يقول كتري أولئك في الأذاب النار بذهب أي محضرون قل وحاطر هذا الرسول الله إن الرب أهنك الرب يبسط الرزق ونطفد إياه لما يشاء قفك الرضا من عباد أدو ميسا كاملة ابتلاه ويقدروا وإريريا له أحد نواك وإريريا امتحانه يغضر لك. لكن إني قد وما وحيات بحسانه من شيء واحكسته فهو أي يخلفه بدل كذنسين وهو خير الرازقين انت عمت بحسان الله هو خير بدون وما أرسلنا مع الندر في قرية دجمق ذهب من نذير رسول الدين إلا هدان ندرني قال وحيري مطرفوها دجملكوا ذي الله النعميين هدق <تصفيق> مرأو لغنا، فقالها هيجي، ما ملك هيجي، ما رع هيجي، مركز كله تك مغلا هيجي، أيش يسوي تاجي؟ إننا النجا، وليش البلد كذننا؟ بما وحى، أرسلتم لي ذي رسولي، بس الحقة كافرون بيننا، وقالوا أي فام كودرة، حق ملكي بارية، أي فام كودرة، كانوا كلا غرور بالجيرة، وحين نعما ربك هو الذي مركات اذكرك سو شررت شيكلنا يسوارك و غروب وانك يلى شكدي قال لي يريان غرور ان الشيطان لكم عدو فتغروه عدوا ليس قد يغرورك لي يا يوحنا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الدنيا ولا بالله مقالة وضيّة إذا أيّا أكثر البدر أموالا حوالا إذنك الرسوس إيّا وأولادا عرّرب أنّك إذنك البدر من منعه إذن عذبين كوالا ناردونا يقول وحاته رسول الله إن ربي أنيقا ربك يبسط الرزق يفتيق في ذيّا لمن يشاء قفك إن في ذيّا ورّب ووفي ذيّا يساقوا ابتلاع كجي خضايا ويغضر مدن سبوا انتخابا كتجاهينا ولكن أكثر الناس بس كأنك سبلا لا يعلمون حق ما وجا وما أموالكم وجاه رجالي لكن وما ولا أولادكم على روتينا التي تما تقربكم تودين دويس عندنا أن جايباتنا ذل فادوين ما إلا من بايس دوادع أما حق رمي وعمله سمي صالحا عمل صوبا فأولئك هو إيمانك يعمل كالصوبا لهم حييين جزاء الضعف لابلاب أغال مرمت بما كي سمت بالله لابلاب أغال جزاء أي أملوا سميا من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهم إيجا في الغرفات قرال كرداد أي آمنون كبه الباب أما قوى الدين تلدك لما يجب القرآن في حديثة ديدا قصح بالبلادك كروطة إيباهين أيها هي. كوانصيد اللغوكو ديارك والذين وحى يصعون أردايا شقين أيها في آياتنا في إبطال آياتنا أنها إيباه آياتك أنها إيباه بإيان وأن آيات فيهل كأيو يفلين توقيتك الحقيقات أيها ملمر إيباه دليا قشي ملمر كوى شقه دوتاي معجزين واقيرو معاجزين غيرك لو الله آيات كوتين عجز يدال إغوقة داري إننا ننقضان كريم إننا ننحقابي إننا لحساب تمي سلا إغوقة داري أولئك قوة حق الله تعلم ما في العذاب النار قذيها أيها محضرون اللغو ضيارنا أيهاه أي يقولوا عاطر هذا فسول صوبانه إن الرب آيقا ربك يبسط الرزقا لا في ذيها لمن بؤفذية ويشعى دونه من عبادها دون مديسة كميرة ويغضر له من نواك العريرية وما أنفقته وحل وحظ بحسانه من شيء وحكسته فهو أهب أي يخلفه إذين بدلايا وهو أب خير الرازقين انت حمت بحسان أحد كأقو الرزق بلو ويوم يحصره كان مظهر من مظاهر القيام جوكتو يا الله يسجمنا والملائكة ماشاء الله ت نرياشي يا سالحين تيا أوليادي نجوعا وحيل ومايا المشركين تها أيلها غيكي وعلى وذاجين تيا أيلين وأقوك كوان الله فوهو شريف يا ليه كل كات في جاب هذا امتحان يا تحقيقا ملاذ الله رب الأبد إن ونا كل في اللايرة أوليادي يا سالحين تا بين عركيس كسرير جنا نحاول ماشاء الله ونصايا فالملائكته على جبل الله رأوا حرق على تعالى خبئوه يروذ كور خصل الله مدا وحلو سرت يوما مال لن أشرك يعشرهم أبوا مخلوق كل منا يو جميعا قد يقول مرك أولياء ذين تعل كل ميه كمجرد ميه يعشرهم جميعا أن أب يديك أي ألك الميه تحقيق الملائكته الغرب الله رأي ثم كذلك قال يقول اي بو رندونا سبحانه للملائكه ملائكتي وهو رندونا احرقواؤلاء الكوان مشركين تا اياكم بينكم ملائكه حقيقة ملائكه روحان جنين يعبدونك بعقله حقيقه هو لو بلاد الله سو لما قال كانوا وان ولي ما ينارك ما قبل بينك أنا إيمان أهم بينكروا ما ينك كل كتب أولي ملاك تعاب ذا كل كم ملاك يسدد الجواب يبعثه وياه موقف في خياملة تاجيني أنتوا أدوا أرقتاي سب الجواب أكون مفله خالون ملاكت وحيله سبحانك توابك وبدون ألكم أغفرتم حلول عبدهم أفلام بدل زاي أفلام بدل زاي تخديث يا تاخير بعضها داي تباركتا وتعاليتا يا ذا الجلال والإقرام إن أذيك شريك الغوية له أول وقبل كل شيء أذيك الله كما قبتو سواب تالبا أنت أذيك إبا أي أولينا أنك مرائكة النورية من دون الكوان كسوك أنك أذان كل الجوغني أذان كل حريقني كوان نبا كسينبا صورة الله kolka sidalku waa nuur as no tirada dadka idin abuuday heer la ma kuwa anta waliina adiga allah inuu waliyaha oo na ma muray On qubux irnay oo quna min duunihiin kuwaan adna yaa maadikiin abuuducir heer la ma lahayn man nagan ciisiga madaxayso tagmadana madaxayso wax la جوابتي سدهاد بل إلا إنا, إنا عابداي أنك حقا بك كانوا يعبدون الجنة سيدان في عابداي مركز إلي حقيقة علمية وطا شيدان إلا عابدا مرايكة اللي عابدايو أما صالحين اللي عابدايو أما قريها اللي عابدايو حديقها إياكيادها اللي عابدايو حفالها اللي هو جيسانا ايو أخضها اللحونا ايو شردها اللحلنا ايو يا إيلي هنصمي الشيخي كتابي كتاب شمال الله مغلق شيدان باي شيدان باي اللي قبركان قواري قاستعرد عمان شيدان باسد هركاء كوحيرا ملائكتا عابودا نبياشا عابودا ميتيتا عابودا كذا إذا مقرشحان أي فوليين شيدان باي دجيي وإلا ملائقنا مؤران نبينا مؤران صالحنا مؤران قيدنا مؤران حديقنا مؤران بل كانوا يعبدون للجنة حقيقة علمية، شيدان بين عابد أيامه قشع وتجيء، أول جوعي، أول صواسيني، ولكن سينفريني، أنجو حتى مريم، أكثرهم بهم ك، ييمون منون رف حقيقة مرك عداتينا، قال تعالى خبئوه جري، في لا يملكم مانته، بعضكم قاركين. وكوين وحابو داية لبعض قال كي كليك عابو داية نفعنه مهانتان وحطر ولا الله رأيبنه وما قل كاسا ربييني وانا قولوا عن أرندنا للجين وحا ظلموا قردر صلي دوقوا لدمية عذاب النار نارة عذابك هذا لدمية الذي عذابك كنتوا مهانجرتين بها النار تكذبونك وبريو حقا فارك الله شيك قول خيرنا محمد عليه سلامة وسلام وحيه قرآء خود الأغريق سيد النبي اللوف والحميئي الدعوة دي الدين اللي هو ترجمة العرب وإذا تطلع حتى الأغريق عليهم على المشركين قال ذكر كولا آياتنا آياتي قرآن كاتي لخود الأغريق بيناتهم يقوها آياتك عند أديهم قالوا وحي هذا ما هذا إن محمد ما إلا رجل مؤمن يريد دون أي أي صدكم. إنه إذن كسروا عما كي حقي وكانها يعبدوا أضاؤكم واتلجلوا ارتاقين أبي يالكين بغن كوديه وطادي اللي قبع لي أيون كان دين وقالوا حي لذا ما هذا من هج كان يوحنوا وطنا ماه إلا أجكم بين معانا وحكرة مفترا لأبورتي وقال الذين وحيوا حي لذا كفروا قالوا بي للحق قرآنك النبي وحي لذا لما قرتقوا جاءهم قرآن قدرت كأي ماد من هذا ما هذا قرآن كان ما إلا سحر فالمهانة وعكر مزين العدل وما أتيناه إلى ما نصي بجلي من كتب كتب ما نص أي درسون أغري إنه سحري يا أوساجي وما أرسلنا ما ندري إليه مشركين ذ قبلك هذا محمد أرط من نذير رسول دقا ما ندري الحق يفقه وعاني شجاعي <تصفيق> <تصفيق> وكتبوا حقب بيني الذين كو من قبلهم اليغا كوري حبيبيني وما بلغوا ما ينجارين كو ويوره مشاره ما اتيناهم كو هو انسي نسوركي و انت حقاقي وعدي الدين لسيي ان بدو وما ما نشعر ما آتيناهم كله روحا سيني عسرك ملك هو قوة إيا حمكك إيا الله نانتيا مالك كله روحا لسيني كله روحا لسيني هم الدينك كله روحا لسيني كله روحا لسيني الفكذب كله روحا بانية رسولي رسوس عن دليل بانيين الفكري فصيلة باني كان آتي نكيري ديدا ديدي دي دي وهذه رسوسيني ديدي دي دي حقدرين لكم نرمر الله دمعي خصوصي انت الرميسان بالبابي انت كالواب بابي كل كالبابين تاس حق اللباني تفريد ان تفريد ان دي بل كورو وقاعد موقعها من لو بهنا بيكود عضي ويوما ما كل ويحصرهم إضاءوا ككل من دونه جميعا دمان ثم أدين كل ميكا كذال يقول إضاءوا له دونه للملائكة ملائكة هوران هؤلاء كوان مشركين تا ياكم الذين كملوا إيتا من كانوا هانجرين يعبدونكوا عابدا قالوا مرايتها وعيلاها سبحانك فناني عبلاهم بعد لا دعي شرككم ما قبض الله أننا مرايتنا نيا أنت أديعها وليونا أننا ولينا نجيءه ولي نلاه أن كل جمل أن كل عريف من دونهم كون منا قان حرير من اللهين بل إن عابدا أننا وركدا كانوا هانجرين يعبدونكوا عابدا الجن السيطان أكثرهم بلنكو بهم جنك أي مؤمنون هم إسلامي في خبرال إيبالي شيء جيل فاليوم ما لا يملكوا هنالمايو بعضكم قاركين لبعض قارككالي نفعا بخ ولا دارا بب أمل سعيد جيد أمل لقاتيو مثل من أمهانتو ونقول وحن ورانتونا للذين وحا للمو قردر صدي اللغي كعابي دي يقود دمية نار تعذب كده التي النار تعذب، كنت معان جلتين بهالنار تع تكذبون كوا بنيه، وإذا تطلع حذيل أغري عليهم على المشركين كوا بؤسري لا تشر الأياتنا، آياتنا جهد الوغري ببياناتي هي قالوا عذب خلوه عورنايا، ما هذا إن كان ما إلا رجل وانم يريد الرضا أيش دكم إنه إذن كرهو، أما أبو إذن كرهوا يا كانوا هانجرين يعبدوا ملاي عابدا أباوكما أبا بيالك وقالوا وحير هذا ما هذا وحشيكا ماه إلا إفكم بينماهانه وعكاله مفترا لأبورتي وقال الذين وحيوا وحيكوا كفروا قالوا بي الحقي قرآنك لما قرتوا جاءهم قرآنك وإيمك إن هذا ما هذا قرآنكا ماه إلا صحر ماهانه وعكاله مغينوا أد وما أتيناهم ما من كتب كتب أن يدرسونها أغريا وما أرسل لهم أن إليه إليهم قبل كأذيك هورتا من نذير ديك وكذب واحد باني الذين كو من قبلهم كوان كون رأي أسانوا كلاحدهم باني وما بلغوا كوان ما ينقارين من شعرما شيطبا ما الماشي أن أتيناهم سيني وقوي على كوهور أما كوان دنبصيني ومعجزية قرانة شكد حكومه هره بهيه فصل انت ندير بينيين اي فا كيف اسئله بين كان هو عادي نكير دي ديدي دي ارسس بين تيلا ديجي ديري ان كل كا ددكي هره دبري غوين موقعها والله اعلم